في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكْمُوا فِي الْظُنُومَ من شئ الله يضلل وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَو أَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغْيَرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلْإِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون